والقرآن المجيد تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة أقسم الله بالقرآن الكريم لما فيه من المعاني وكثرة الخير والبركة لتبعثن يوم القيامة للحساب والجزاء بل أن جاءهم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 أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ أَنُبْعَثُ إِذَا مِتْنَا وَصِرْنَا تُرَابًا ذَلِكَ الْبَعْثُ وَرُجُوعُ الْحَيَاةِ إِلَى أَجْسَامِنَا بَعْدَ بَلِيَتْ شَيْءٌ يمكن لَا يُمْكِنُ أَنْ يقع قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأرض منهم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 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج افلم يتامل هؤلاء المكذبون بالبعث السماء فوقهم كيف خلقناها وبنيناها وزيناها بما وضعنا فيها من نجوم وليس لها شقوق تعيبها فالذي خلق هذه السماء لا يعجز عن بعث الموتى أحياء والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج والأرض بسطناها صالحة للسكن عليها وألقينا فيها جبالا ثوابت حتى لا تضطرب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 ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونزلنا من السماء ماء كثير النفع والخير فأنبتنا بذلك الماء بساتين وأنبتنا ما تحصدونه من حب الشعير وغيره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 وكذب قوم شعيب اصحاب الايكه وقوم تبع ملك اليمن كل هؤلاء الاقوام كذبوا رسل الله الذين ارسلهم فثبت عليهم ما وعدهم الله من العذاب افعيينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد أفعجزنا عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن بعثكم بل هم في حيرة من خلق جديد بعد خلقهم الأول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تحدث به نفسه من خواطر وأفكار ونحن أقرب إليه من العرق الموجود في العنق المتصل بالقلب إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد إذ يتلقى الملكان المتلقيان عمله أحدهما قعيد عن يمينه والثاني قعيد عن شماله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 ويقول الله للملكين السائق والشاهد ألقي في جهنم كل كفور للحق معاند الله من ناع للخير معتد مريب كثير المنع لما أوجب الله عليه من حق متجاوز لحدود الله شاك فيما يخبر به من وعد أو وعيد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 قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه من الشياطين متبرئا منه ربنا ما اضللته ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال الله لا تختصموا لدي فلا فائدة من ذلك فقد قدمت لكم في الدنيا ما جاءت به رسلي من الوعيد الشديد لمن كفر بي وعصاني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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت بمن ألقي فيك من الكفار والعصاه فتجيب ربها هل من مزيد طلبا للزيادة غضبا لربها ولما ذكر الله الوعيد الشديد للكفار ذكر ما أعده لعباده المؤمنين فقال وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد وقربت الجنه للمتقين لربهم بامتثال اوامره واجتناب نواهيه فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد منهم هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ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 كثير الرجوع إليه أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ويقال لهم أدخلوا الجنة دخولا مصحوبا بالسلامة مما تكرهون ذلك يوم البقاء الذي لا فناء بعده لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها من النعيم الذي لا ينفد ولدينا مزيد من النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومنه رؤية الله سبحانه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في, البلاد فنقبوا في البلاد هل من محيص وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء المشركين المكذبين من أهل مكة كانوا أشد منهم قوة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 أو أنصت بسمعه حاضر القلب غير غافل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات وخلقنا الأرض وما بين السماوات والأرض في ستة أيام مع قدرتنا على خلقها في لحظة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 ومن الليل فسبحه وادبر السجود ومن الليل فصل له وسبحه بعد الصلوات واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب واستمع ايها الرسول يوم ينادي الملك الموكل بالنفخ في الصور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 نحن أعلم بما يقوله هؤلاء المكذبون، وما أنت أيها الرسول بمسلط عليهم فتجبرهم على الإيمان، وإنما أنت مبلغ ما أمرك الله بتبليغه، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي للكافرين والعصاه، لأن الخائف هو الذي يتعظ ويتذكر إذا ذكر،